Sayyid Hassan al-Jurus dari Jatarta Nasib al-Tempat yang berbicara Bismillahirrahmanirrahim Inna billahi wa illa ilayhi raja'an Hamba yang salaf ini telah berkulang terahmatullahi Selama hari saya berada di Jakarta kemarin Dan di hari-hari terakhir Menjelang wafatnya beliau Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya Untuk selalu tiap hari Menemani beliau selama di Jakarta Banyak hal-hal yang saya dapatkan Tapi dalam kesempatan yang sangat di berkati ini saya ingin mengatakan satu hal yang selama kehidupan beliau itu selalu beliau perjuangkan. Beliau ada di Jawa Timur itu yang beliau katakan. Beliau ada di manapun itu pun yang beliau katakan. Beliau mengatakan kepada saya di antaranya adalah bahawa perjuangan ini masih panjang Hasan, tapi saya sudah tua beliau katakan alangkah indahnya kalau seandainya 27 provinsi di Indonesia ini diperisi dengan kader-kader yang dadanya penuh dengan keimanan, otaknya penuh dengan ilmu dan yang lebih penting adalah bahwa seorang kader harus tidak bergantung kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan harus mencintai persatuan. Saya rasa ini adalah satu hal yang diperjuangkan dalam seluruh kehidupannya, Habib Hussein Al-Habsi. Kemudian, beliau katakan lagi, saya ingin sekali hari-hari ini untuk bertemu dengan seluruh Alawiyin di Jakarta. Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting kepada mereka. Karena kalau saya yakin, kata Ustaz Hussein, kalau Alawiyin sudah Yuslih Anfusahum awalan, khabla An Yuslih Al Ahkarin, pasti masyarakat Insya Allah jadi sehat. Ini keyakinan beliau. Tapi karena beliau memberikan waktu pada saya hanya dua hari, saya katakan saya tidak sanggup ustaz, Kalau seminggu saya berikan waktu, saya Insya Allah akan kumpulkan Alawiyin di Jakarta sebisa saya. Nah, sebisa saya. Tapi rupanya itu merupakan kalimat Selamat berpisah kepada Alawiyin yang beliau pikirkan seperti apa yang Pak Jalal katakan. Beliau juga memikirkan bagaimana adanya kertakan-kertakan saling tuduh-menuduh fitnah diantara sesama barisan kaum muslimin. Ini yang harus kita teruskan. Dan tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Setelah air mata bercucuran dari pagi, dari kemarin. Satu hal lagi yang saya ingin katakan. Tak kala menghadiri walimah di Kuitang. Karena rencananya Habib Hussein ini mau bicara di majlis ta'alim terbesar di Jakarta. Yaitu majlis ta'alimnya Habib Ali al Habsyi. Tapi rupanya, Ya sudah menunggu di sana dan beliau jatuh sakit. Akhirnya kita datang ke rumah anak beliau di Ciputat. Kemudian... Akhirnya pada hari Selasa beliau pulang ke Bangil Dalam keadaan sakit Dan pada hari Jumat beliau pulang ke Rahmatullah Tidak ada lagi yang harus kita lakukan setelah air mata ini bersucuran Kecuali meneruskan cita-cita dan perjuangan beliau Tongkat Estafet telah diberikan kepada kita Dan kini tanggung jawab perjuangan ada di tangan kita masing-masing A'anallah iyyakum ajma'in إلى إعلاء كلمة الله هي العليا رحم الله السيد حسين الحبشي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والله اكبر لا اله الا الله سبحان لا اله الا إلي الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا علي مولى الله سيدنا علي مولى الله هيا الصلاة حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر فتوانك صلاه فتوانك صلاه اللهم اكبر الله اكبر لا اله الا الله ما الدرس يعني انك تحكي على الاستاذ على النبي وعائله صلاه اسمع اظهر يا حسين ابن ابي بكر الهدي اسمع اظهر يا حسين ابن ابي بكر الهدي اسمع اظهر يا حسين ابن ابي بكر الهدي هل أنت على الأهد الذي فارغتنا عليه من جهادة أمدان يا إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وآله أبه ورسيله وفاته المرجلين وأن عهي الأمير المؤمنين وفاته الوطيين وإمام الهد وشعفى ابن محمد وروسى ابن شعفى وعلي ابن موزى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحزن ابن علي والقائب الحزة المهدي ورواه الله عليهم أئمة الغمينين وحزة الله على الخلق أجمعين وأئمتك ائمة هدى منك ابرار يا حسين ابن ابي بشأ الهجي اذا اتاك الملكان المقربان رضولين من عند الله تبارك وتعالى وتعالك, وتعالك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن ائمتك ملاسفة وقل في جوابهما الله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله الشيخ والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب إمامي والحزن المجتمع إمامي واله زي نبل علي الشهيد بكردلا إمامي، وعلي زي العابدين إمامي، ومحمد الباتر إمامي، وجابر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا إمامي، ومحمد الجواد إمامي. والي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحدث المنطور إمامي هؤلاء خلوة الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وشبعائي بهم أتولى ومن أعجائهم أتبروا بالدنيا والآخرة ثم أعلم يا عزين ابن أبي بكر الحبشين إن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محبدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن علي ابن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاغني عشر نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وأن الموت حق وسؤال مبكر ونجير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آسية لا فيها ان الله يبعثهم من القبور فهمت يا حسين ابن ابي بكر الهذبي ضبطك الله في القول الثابت امين, آمين ضبطك الله في القول الثابت يا كريم يا كريم الله في الاثرات يا كريم غرقت نار بينك وبين اوليائك يا كريم يا كريم اللهم لا في الارض انثلبان يا كريم وذات كروني لك ولكنه من كروانا وهو يصلهم من كبرهانا اللهم اقوىك عقبك ربك يا ربي يا كريم تلقي تقبل الله يا الله محمد الله والحمد لله ولا اسماء وحسنا فدعوه بها نسالك يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا مالكو يا غدوس يا مالكو يا غدوس يا, يا, يا سمير يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم. يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مغزب يا, يا, يا جامع يا غنيو يا مغني يا مانع يا بارع يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باغي يا وريث يا رشيد يا صبور لا إله إلا الله المعبود بكل مكان لا إله إلا الله الموجود بكل زمان لا إله ذكور في كل لسان لا اله الا الله المعروف بالاحسان لا اله الا لا اله الا الله كل يوم هو Alhamdulillah. La ilahe illallah. Ilah ilahe illallah. Ilah ilahe illallah. Alhaman. Alhaman. Alhaman. Minjah al-imah. Wa min jadnabih shaytan. Ya dadyma lahishan. Ahishanukahal kadi. Ya hanan ya manan. يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعطعنا واغفر لنا لنحجدنا ولمجدنا حدوثا في خنا الوالد الحبيب حسين بن عبي بكر الحزي رحمة الله تعالى عليه رحمة الابرار صلى الله على حبيبنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة رضي الله عنا نعمت عليهما الرسول الله. الله ما بحق الفاتحة وسرها يقبل حواجز كلها عاجلها وآجلها رب عزيم بحق فاطمه وابيها اللهم بحق فاطمة وابيها اللهم بحق فاطمه وابيها وبعلها وبنيها وامها ومحبها اقبل دعانا ولا تخيب رجانا وانصرنا على من عدانا واجعل فؤرنا على من ظلمنا وكرمنا والمسلمين المؤمنين خاصة بقضاء حوائدنا وتسير أمورنا الدينية والدنيا والأخراوية يرزق حبيبنا السيد حسين بن نبي بكر الحد في السعادة في دار هذا دار العاخرة وجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاشنا أولئك رفيقا وصلى الله على حبيبنا محمد واله الطيبين الظاهرين تقبل الله لا وربي